بُوكتو. أنتِس. تسعة وعشرون. تسعة وعشرون. رستورانت مي. إيك. في المطعم واحد. في المطعم واحد. كَيَ مِيزْ خالِي هَيْ. هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ كريبيا مجمّع منيو دي جي. من فضلك قائمة الطعام. من فضلك قائمة الطعام. آب كيف سفارش كر سكتي ه؟ بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ मुझे एक बियर चाहिए मुझे एक मिनरल वाटर चाहिए मुझे एक संतरे का रस चाहिए बुरतकाल من فضلك واحد عصير برتقال مجھے ایک کافی چاہیے من فضلك واحد قهوه من فضلك واحد قهوه مجھے دودھ کے ساتھ ایک کافی چاہیے من فضلك واحد قهوه مع حليب من فضلك واحد قهوه مع حليب कृपया शक्कर के साथ मासुक कर मिनफदलिक मासुक कर मिनफदलक मुझे एक चाय चाहिए चाय चाय मुझे नींबू के साथ एक चाय चाहिए मिनफदलिक वाहिदशाई मालईमून من فضلك واحد شاي مع ليمون. مجھے دودھ کے ساتھ ایک چائے چاہیے۔ من فضلك واحد شاي مع حليب. من فضلك واحد شاي مع حليب. کیا آپ کے پاس سگریٹ ہے؟ هل عندكم سجائر؟ هل عندكم سجائر؟ क्या आपके पास राखतानी है हल सजाएर? हल सजाएर? क्या आपके पास सुलगाने के लिए कुछ है लान दुकुम शाहतनर मेरे पास कांटा नहीं है ينقصني شوكه ينقصني شوكه मेरे पास छुरी नहीं है ينقصني سكین ينقصني سكین मेरे पास चम्मच नहीं है ينقصني ملعقه ينقصني ملعقه